جواد الفجر قد حمحم، وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يا عم الأرض مطربا ينادي فديت يا مسجد انا درع لمن وحد كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادف ديت يا مسجد انا درع لمن وحد انا النار على العادي انا الرشاش للفادي انا من شعشع الدم على يومي على امسي انا النار على العادي انا الرشاش للفادي انا من شعشع الدم على يومي على فلا أغفو ولا أخشاء وضوء يبصر الأعشاء أنا بالله كم أكواء بحب الله والتقوى فلا أغفو ولا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 كأن برهجها الأزهر، كأن بعرفه الألماس، قوي قلبه حساس. من المسكين، من الادخر، كأن برهجها الأزهر، كأن بعرفه الألماس، قوي قلبه حساس. إلى متى؟